أيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وتذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها قلوب قلوبي على قلوبي خير لنفسك يا انسانو يتولى القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها